وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي لِئَلَّا يُصَدِّقَنِي وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي لِئَلَّا Hors!